صلاة وسلام على أشرف الأنبياء المنصلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد نواصل بإذن الله سبحانه وتعالى كنا قد توقفنا أو ما زلنا مع أحكام المنادى حيث يقول المنصنف رحمه الله يقول ويجري فصل ويجري ما أفرد أو أضيف مقرونا بأل من نعت من نعت المبني وتأكيده وبيانه ونسقه المقرون بأل على لفظه أو محله وما أضيف مجردا على محله ونعت أي أي على لفظه والبدل والمنسوق المجرد كالمنادا المستقل مطلقا ولك في نحو يا زيد زيد اليعملات فتحهما أو ضم الاول إذن هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله لبيان أحكام تابع المنادى وقد مضى معنا أن التوابع هي نعم التوكيد والبدل والنعت والعطف والعطف قال ويدري ما أفرد ويدري ما افرد عندنا فيما سبق من الدروس أن المنادى له حكمان من حيث الإعراب والبناء، فإما أن يكون معربا وإما أن يكون مبنيا <تصفيق> إذن قال ويجري ما أفردا ويجري ما أفردا هذا من عنده متى اخر صغير نعم ما افرد أو اضيف مقرونا بال من نعتي المبني إذا عندنا يجري ما افرد اي هذا الحكم يتعلق بالمنادى المفرد نعم يتعلق بارك الله يتعلق بالمنادى المفرد أو المضاف وهو مقرون بال أو المضاف حال كونه مقرونا بال من نعت المبني من نعت المبني أي وحال كونه مبنيا إذن عندنا هنا مسائل تتعلق بماذا بالمنادى ذاته وهي أن يكون مفردا ثانيا أن يكون مبنيا أن يكون مبنيا أن يكون مبنيا ويجري ما أفرده مضى معنا أن المنادى قد يكون معربا وقد يكون مبنيا يبنى في في حالتين الحاله الأولى العلم المفرد العالم المفرد الحاله الثانيه النكره المقصوده النكره المقصوده المقصود. يبنى على ما يرفع به فاذا كان مفردا مبنيا فيجري نعته او تاكيده او بيانه او نسقه المقرون بال يجري على لفظه أو على محله فيجوز في تابع المنادى، تابع المنادى الذي هو النعت أو, أو التوكيد أو عطف البيان أو عطف النسق حال كونه مقرونا بأل يشترط في النسق أن يكون مقرونا بأل قال على لفظه أو محله على لفظه او محله المنادى المفرد المبني يبنى على المنادى المفرد يبنى على نعم يا يا زيدون مبني على على الضم الان هذا المنادى هو زيد الان أحكام زيد عرفناها فيما سبق أحكام المنادى عرفناها فيما سبق الآن أحكام تابع المنادى ما يتبع المنادى والتابع إما أن يكون نعتا عطف بيان توكيد عطف نسب وبدل واضح الآن يا زيد ننعته من يلعى زيد الفاضل. الفاضل يا زيد الفاضل اشترط المصنف رحمه الله في عطف النسق نعم قال ما أفرده أو أضيف مقرونا بأل من نعت مبني وتأكيد يجوز في الوجهان لأن نحن في النعت فيجوز في الفاضل الآن وجهان إما أن نجري الفاضل على لفظ المنادى لفظ المنادى كيف حاله الآن مبني على الضم آخره ضم فنرفع الفاضل وهذا جري على اللفظ لاحظ لفظ زيد مرفوع وإن كان مبنيا نقول مرفوع من باب ببسهيل فنرفع ماذا نرفع الفاضل واضح الان اذا زيد منادى مبني وهو مفرد نعتناه حكم النعت الان ما هو الرفع واضح ويجوز فيه النصب لماذا النصب وإن كان قد درسنا من قبل ان النعت يتبع يتبع المنعوت واضح يتبعه في مسائل كثيره منها الاعراب في رفعه ونصبه وجره لكن في حال كون المنادى مبنيا على الضم ففيه وجهان لماذا لاننا نقول في زيد منادى مبني على الضم في محل نصب فلفظه مبني على الضم ومحله النصب والنعت يتبع المنادى فهنا تبعه في في هذين الامرين معا تبعه في كونه مرفوعا لأن المناد ظاهره الضم فهذا أجريناه على الضم وتبعه في محله فيجوز لنا أن نقول الفاضل بالنصب فنقول يا زيد الفاضل جريا على اللفظ ويا زيد الفاضل جريا على المحل ولهذا يقول المات رحمه الله قال ويجري ما أفردا ويجري ما أفردا ها ما أفرد أو أضيف مقرونا بأل يعني كل هذا تابع للفاعل يجري ما الذي يجري ما أفرد أو أضيف مقرونا بأل من نعت يعني النعت يجري نعت المبني وتأكيده وبيانه ونسقه يجري على لفظه او على محله واضح اذن نجري هذا الذي اجريناه وهو تابع المنادى اما ان نجريه على لفظ المنادى واما ان نجريه على محل المنادى إذن هذا ماذا هذا النعت طيب لننتقل الى عطف عطف البيان الى عطف البيان <تصفيق> يا زيد ها عطف البيان يا زيد هم صعبها الان كتب امامكم الامثله حضروا يا زيد كرز واضح يا زيد كرز فيجوز في كرز كم وجهه الاجراء على اللفظ والإجراء الاجراء على على المحل يا زيد كرز وكرز قال الآن التوكيد يا تميم هذه ماذا تميم آه. نكر مقصود أو علم مع على قبيل يا تميم اكدها جاءت تميم كلها أليس كذلك رأيت تميما كلها أو تميمة كلها الآن يا تميم كل ها أه؟, آه لا كلهم الآن يصير مضاف لا لا ليس كلها لاحظوا ماذا قال ما افرد وما اضيف مجرد على محلي هذا اخر يا تميم اجمعون واجمعين واضح يا تميم نعم يا تميم عفوا اجمعون رفعناه يدران على على اللفظ ويتمم اجمعين نصبناه على على المحل نصبناه على المحل قال ونسقه تأكيد عطف البيان النعت إن هل هنا جميعا بقي عطف النسق فقط نعم عطف النسق تنادي يا زيد يا زيد و لكن ماذا قال ونسقه المقرون بال واضح ونسقه المقرون بال انتبه هو لابد ان يكون مقرونا بال حتى نجري عليه هذا هذا الحكم يا زيد والحسن يا زيد والحسن نقول والحسن والحسنة. يا زيدو والحسن يا زيد والحسن والحسن قال ويجري ما أفرد المناد المفرد مبني على أو أضيف مقرونا بأل سياتي بين مقرونا بأل نحن نعلم في ما أفرد قال من نعته يعني من نعت المبني وتأكيده وبيانه ونسقه ذكرنا النعت ذكرنا التوكيد وذكرنا عطف البيان وذكرنا الآن عطف النسق لكن قال المقرون بأل يا زيد والحسن فالحسن الآن هذا عطف نسق على المنادى المبني على الضم فيجوز فيه الوجه الإزراء على الله فنقول يا زيد والحسن والاجراء على المحل فنقول يا زيد والحاس والحسن, والحسن. قال على لفظه أو محله الآن ويجري ما أضيف مقرونا بأل ما أضيف مقرونا بأل ما أفرد أو أضيف مقرونا بأل الآن لاحظوا أن عطفة آه عفوا نتابع المنادى حال كونه مفردا حال كونه مفردا والآن سنرى حال كونه مضافا مقرونا بأن الآن المسألة واضحة وغير واضحة عندنا تابع المنادى عندنا يا زيد مثلا بعده تابع المنادى تابع المنادى هذا يجرى على اللفظ او يجرى على لفظ المنادى او يجرى على محل المنادى في حاله ما كان ما كان مفرد غير مضاف هنا او اضيف مقرونا بال اذا كان الان تابع المنادى مضافا حال كونه مقرونا بال حان حال كونه مقرونا بال يعني هذا تابع منادى ماذا يكون يكون معرفا بال ويكون كذلك مضافا فنقول مثلا يا زيد يا زيد ها الفاضل النسبي واضح يا زيد الفاضل النسبي الآن الفاضل مقرون بأهل أولى مقرون بأهل مضاف أولى مضاف إذا يجوز في الفاضل الإجراء على اللفظ والإجراء على على المحل. فنقول يا زيد الفاضل النسبي ويا زيد الفاضلة النسبي. إذن عندنا في إجراء تابع المنادى على المحل وعلى اللفظ حان. ان يكون تابع المنادى مفردا ان يكون او ان يكون مضافا لكن مقرونا مقرونا بأن منذ واضح المساله هذا في ماذا هذا في النعت يا زيد الفاضل الان في يا تميم يا تميم يا تميم هذا منادى مبني على الضم لأن تابع اذا كان مقرونا بألم يا تميم الفاضلون الفاضلون النسبي واضح ويا هاع الفاضلو عفوا الفاضلو وليس الفاضلون نعم لأنه ننعوض عن تن الفاضلو النسابي ويتميم الفاضلي النسبي يجوز فعا في وجهه لماذا لأنه مفرد آه عفوا لأنه مضاف لأن المفرد هو ما لم هنا المفرض في باب ال النيداء ما لم يكن مضافا أو شبيها بالمضاف كم مضاف؟ فالأَن الفاضِلُ الأن هو ماذا ليس مفردا؟ لكنه مضاف المقرون بأن الفاضِلُ النسبي الفاضِلِ النسبي في العلم أو العفون العطف النسا مثال. نقول يا زيد و الحسن والحسن, والحسن الوجه كيف؟ ها لا لا نعت, نعت. توكيد هو أجمعون أو كل أو نحو هذا مرة معنا توكيد الفضل توكيد الآن يا زيد الواحف عطف الحسن هذا مضاف وهو مقرون بال الحسن الوجهي والحسن الوجهي فيجزءا في الحسن وجهه الاجراء على اللفظ والاجراء على المحل عطف البيان عطف البيان, عطف البيان من يعطينا مثالا Yeah, ما عندك لماذا ليس عندك مثال not exist? للنعت not return if يا were أنا من مثال عطف البيان لا يحضر لا بس إذا هذا باختصار الحكم الأول الذي ذكره المصنف رحمه الله قال ويجري ما افرد ويجري ما افرد أو أضيف أو, أو أضيف ما قلنا بأل واضح من نعت هذه من بيانية من النعت للمنادى المبني أو من توكيد المناد المبني أو من بيان المناد المبني أو من نسق المناد المبني المقرون بأل على لفظه أو على محله الآن هذا الحكم الأول المسألة الله واضحة الآن إذن يجري يجري كانه قال يجري يجري, أن يجري نعت المبني أو المناد المبني هذه القاعدة يجري نعت المنادى المبني وكذا توكيده وبيانه اي عطف بيانه ونسقه ونسقه المقرون بال ونسقه المقرون بال على لفظ المنادى فيرفع او على محله فينصب هذه القاعده الاولى المحل, الجملة. المحل الجمله كيف المحل هو النصب المحل هو النصب المنادى دائما في محل نصبر اصله فيه النوم مفعول به ولهذا جعل المصنف قال ومنه منه المنادى اي من المفعول به اذا يجري نعت المنادى يجري نعت المنادى المبني وكذا توكيده وبيانه ونسقه المقرون به على لفظ المنادى فيرفع او على محله فينصب ماذا حال كونه مفردا هذه تتم القاعده حال كونه مفردا او مضافا مقرونا به يعني كل واحد من هؤلاء من النعت او او التوكيد او البيان او النسق واضح يجري فيه الوجهان اذا كان مفردا مفهوم اذا كان مفردا او كان مضافا يعني ليس مفردا مقرونا ب بال فانه يجري فيه هذان الوجهان خلاص الان هذه واضحه ها طيب قال يجري ما افردا يعني فيها المثل فيه شيء من الغموض فقط وإلا فهذا الحكم يجري ما أفردا اي يجري نعت المنادى حال كونه مفردا لا عفوا تابع المنادى يجري تابع المنادى حال كونه مفردا أو, أو مضافا مقرونا بأل يجري على لفظ المنادى أو على محله ثم قال ثم قال وما اضيف مجردا على محله وما اضيف مجردا أي ما اضيف لاحظوا جيدا الان وما اضيف معطوف على قوله ما أفردا أو لنقل معطوف على قوله أو اضيفه كانه الان يقول ويجري ما اضيف مجردا كانه الان يقول ويجري ما اضيف مجردا على محله يعني نجري تابع نجري تابع المنادى حال كونه مضافا مجردا من ال حال كونه مضافا مجردا من ال المره الاولى فيما قال مقرونا بال إما أن يكون مفردا يعني ليس مضافاً أو مضافاً ولكنه مقروم بأن نجريه يجر على ماذا؟ على لفظ المنادى وعلى محله الآن إذا كان تابع المنادى مضافاً مضافاً وعليكم السلام لكنه مجرد من من ال فنجريه على ماذا؟ على المحل فقط هذا مراد المصنف رحمه الله قال أو قال وما اضيف اي نجري ما اضيف يعني ما لم يكن مفردا مضاف لكنه مجرد من ال نجري على محل ماذا المنادا إذن حكمه ماذا النصب مثال يا زيد الفاضل لا الفاضل المقرون بال يا زيد فاضل النسب واضح يا زيد فاضل النسب ظريفا منطقي زيد الان حكمه ماذا بناء على الضم واضح <تصفيق> لاحظوا أننا اننا مقيدون بالمبني بالمنادى المبنية لانه قال من نعت المبني تبي هو من نعت المبني اما غير المبني فامره ظاهر لأنه ليس فيه الا الا النصب طيب قال وما اضيف يعني تابع المنادى اذا كان مضافا مجردا من ال فحكمه النصب يا زيد ابا عبد الله ابا عبد الرحمن يا زيد هذا منادى مبني ابا عبد الله هذا تابع المنادى تابع ماذا هذا عطف بيان الان عطف بيان الآن هذا عطف البيان هو مضاف أو لا مضاف هل هو مجرد من الاله مجرد من ال فنقول حكمه ماذا ان نجريه على على المحل فقط ومنه قوله تعالى وفي الاحاديث كذلك قول اللهم فاطر فاطر السماوات والارض فاطر الله اللهم اصلها يا الله يا الله واضح فهو مبني على الضم لكن فاطر ماذا صفه نعت لله سبحانه وتعالى نعت هذا نعت مجرد من ال وهو مضاف فحكم فاطر السماوات مضاف فهو مضاف مجرد من من ال فحكم ماذا النصب لا غير الاجراء على المحل اللهم فاطر لا يجوز ان نقول فاطر اللهم فاطر فقط كذلك في البدا البدء التوكيد التوكيد نؤكد تميم يا تميم ها نعم هذا وصف توكيد اجمعين مفرد نحن نتحدث عن المضاف المجرد من ال كل كلكم يا تميم كلكم جميعكم نعم جميعكم إذن واضح إذن نقول يا تميم كلكم لا غير ننزلها على ماذا على النصب لأنها ماذا لأن هذا التوكيد مضاف وهو مجرد من من أهل واضح الآن من عنده إشكال طيب قال ونعت اي يتميم لا صحيح يتميم فاضلي النسب لكن كنا نمثل للتوكيل مثلنا للنعت في زيد يا زيد فاضل النسب يا تميم فاضلي النسب لا غير قال ونعت اي على لفظه ونجري وندرى نعت أي ماذا يقصد بأي أي المنادى حال كونها منادى يا أيها يا أيتها الآن المنادى أين هو هو أيه هو الذي حصل دخلت عليه حرف ندى دخل عليه حرف النداء أيه يأتي بعدها ماذا يأتي بعدها ياتي بعدها المنادى في حق في بعدها المناده الحقيقي يا ايها الناس النداء لمن للناس لكن لا يمكن ان ينادى الناس الا بماذا باي واضح والا حذفنا ال من المنادى بأل يا ناس فإذا اذا بقى بقينا ال لابد من ماذا من المجيء باي او ايته فقال ونعت اي الذي ياتي بعد اي الذي يأتي بعد أي نجره على على لفظ المنادى واضح اي ما حكمها دائما مبنيه على على الضم يا ايها الناس يا ايها الانسان يا ايها الطالب يا ايات هل يا ايتها الامه فما بعد اي لا بد ان يكون ماذا مرفوعا يعني لا بد ان يكون مرفوعا مجرا على اجرنا على لفظ أي لا غير قال ونعت اي على لفظه هذا واضح الان قال والبدل والبدل والمنسوق في بعض المتون والبدل وعطف النسقي من عنده هذا والبدل وعطف النسقي كلكم عندكم والبدل منسوق والبدل مجرد لا هنا قال والبدل والمنسوق المجرد والحقيقة ما عندكم احسن من هذا لان هذا العطف على المتضايفين وهو لا يصح في اللغه ولا اظن ان الناس نعم قال قال والبدل المجرد والنسق المجرد طبعا النسق هو المعطوف بالحرف واضح بحرف العطف إذن هذا حكم آخر البدل المجرد من ماذا؟ من أل وعطف النسقي المجرد من أل كالمنادى المستقل مطلقا <تصفيق> كالمنادى المستقل مطلقا أولا البدل المجرد البدل المجرد من يعطينا مثال مم. بدل بدل مجرد من حرف نداء مجرد من ال مجرد من ال ها يا زيد ابنه، وليس ما لكن هذا ليس بدل الاطباء وان كان يجوز ان يكون بدل واضح <تصفيق> زيد <تصفيق> البدل المجرد من ال والعطف وعطف النسق المجرد من ال كالمنادى المستقل مطلقا يعني حكمه حكم المنادى كانك ادخلت حرف النداء عليه واضح فلا دخل للفظ هنا كانك ادخلت حرف العطف عليه تقول مثلا يا زيد يا زيد ابن يا زيد وضحاك هذا عطف النسق عفوا وضحاك المقرون بال نعم الماتن استرط ماذا تجريده من من ال يا زيد وابا عبد الله يا زيد وابا عبد الله يا عفوا يا زيد وابا عبد الله راقبوا كلامي يا زيد هذا منادى مبني على الضم واضح وابا عبد الله الواو حرف عطف وابا ها حكمه ماذا نعم البدل لا حكمه عطفنا معطوف معطوف على زيد واضح لكن عامله معاملة المنادى كانك قلت يا زيد ويا ابا عبد الله يا زيد ويا ابا عبد الله لما لان ابا عبد الله هنا مجرد من من ال مجرد من من أل كاننا عدنا الى ما ذكرهم من قبل وما اضيف مجردا على محله واضح وما اضيف مجردا على على محله كذلك البدل يا زيد ابن ابن عبد الله يا زيد ابن عبد الله لا تقول يا زيد ابن عبد الله واضح لان ابن هنا بدل من زيد كانك ناديت يا ابن عبد الله يا زيد ابن عبد الله مفهوم نقول يا احمد ابن عمرو ابن الان هذا تابع وهو بدل او عطف بيان حكمه حكم المنادى مطلقا كانك ادخلت حرف النداء عليه فتقول يا زيد ابن عبد الله كانك قلت عفوا كانك قلت يا زيد ابن عبد الله قال والبدل المجرد من ال اما اذا كان مقروون بألف هذا قد مضى فهم وال والمنسوق يعني عطف النسقي حال كونه مجردا من من الحكم حكم المنادى مطلقا حكمه حكم, حكم المنادى مطلقا تقول مثلا يا زيد وطالب العلم يا زيد وطالب العلم الان طالب معطوف على زيد معطوف على على زيد لكن هنا ماذا هو مجرد من من أل فحكم حكم منادا مطلقا أدخل على طالب العلم النداء تقول يا طالب العلم إذا فحكمه ماذا النصب قال ماذا الوقت كم الوقت كم بقي نعم ولك في نحوي ولك في نحوي يا زيد زيد اليعملات فتحهما او ضم الأول ولك في نحوي يا زيد زيد اليعملات فتحهما او ضم الأول يا زيد هذا منادى زيد منادى زيد اليعملات زيد كذلك نفسه الآن هذا الآن ذكر المصنف رحمه الله حكم تابع المنادى لكن حال كونه نفس المنادى أو المنادى نفسه يعني إذا تكرر المنادى فهنا عندنا تابع المنادى زيد الثانية تابع المنادى لكن من نوع خاص فهو المنادى نفسه مكرر فما حكمه ماذا قال فتحهما أي معاً يا زيد زيد ليعملاتي إذن يختلف الحكم في الأول لا يوجد إلا الضم في الأحكام التي مضت في الأول حكمه إلا الضم لأن زيد علم مفرد قال أو ضم الأول ضم الأول يعني ضم المنادى ونصب الثاني فتحهما واضح الثاني الحكم الثاني ضم الاول وماذا عن الأول وماذا عن الثاني يبقى دائما صوبا. إذا لنا فيه وجهان في نحو يا زيد زيد اليعملات وجهان. إما فتحهما معا فتقول يا زيد زيد اليعملات. هناك من يقول اليعملات. إذا يا زيد زيد اليعملات. هذا أفسحه الله عن. هذا الحكم الأول. الوجه الثاني أو الحكم الثاني ان نقول يا زيد زيد اليعملات بضم الأول ونصب الثاني. لاحظوا أن هنا شروط أولا أن يكرر المنادى وأن يكون مضافا أن يكرر وأن يكون مضافا يا زيد زيدة هذه مكررة وكذلك مضافة إلى ما بعدها نعم فإذا أضيفت فإذا كان توفرت هذه فلن فيها وجه الفتحهما او ضم الاول فتح الثاني لان تخريج التخريج على الفتح يا زيد زيد ليعملات نقول زيد ها لا ليس مبني نقول مناد منصوب ونصب الفتحه الظاهره على اخره لماذا نصب هنا على تقدير ماذا المضاف الثاني هو المضاف اليه كانه قال يا زيد ليعملاتي وهذا مضاف لا مضاف حكمه ماذا ينصب يا زيد اليعملاتي لأن حكم المضاف الملاذ المضاف وهذا حكمه النصب وهذا تخرير سيبويه رحمه الله قال النصب طبعا هذا الحكم استنبطوه من كلام العرب وهذا الجزء لبيت شعري هذا شطر بيت شعري من العرب فصاحة يا زيد زيد اليعملات رويا بالوجهان رويا بالوجهان رويا بقولهم يا زيد زيد اليعملاتي ويا زيد زيد اليعملاتي فخرجوا الوجه الأول قالوا يا زيد زيد اليعمولات زيد الأولى منصوبة بتقدير ماذا أنهم أنهم أقحموا زيد الثانية المكرره بين المضاف والمضاف إليه فهم كأنهم قالوا يا زيد اليعمولات يا زيد اليعمولات ثم حذف المضاف الثاني وأقحموا بين الأول وأقحموا المضاف بين المضاف والمضاف الثاني هذا تخريج ثبوي التخرج الثاني نعم هذا التخرج, التخرج الأول آآ آآ عفوا. هذا تخرج الحكم الاول او الوجه الاول وهو النصب يا زيد زيد اليعملاتي طبعا الثانيه تخرج نفسه على انها منادى مضاف فهو منصوب التخرج الاول يا زيد او عفوا التخريج الثاني للحكم الثاني وهو ضم الاول وفتح الثاني ان نقول زيد منادى مبني على على الضم زيد منادى مبني على على الضم وزيد الثانيه زيد اليعملاتي منادى منصوب لاداه نداء محذوفه كانوا قال يا زيد يا زيد اليعملاتي واضح الان او قالوا نخرجه على ان مفعول به لفعل محذوف تقديره اعني يا زيد اعني زيد اليعملاتي وعلى كل التخريج المصنف رحمه الله ضعف كلا تخريجين في في شرحي لكن الحكم نفسه التخريط طبعا هو اجتهاد من اهل العلم لكن الحكم يبقى هو هو ان العرب في نحو هذا ترفع الأول يعني تضم الأول وتنصب الثاني أو تنصب كلاهما أو تنصب كليهما فتقول يا زيد زيد اليعملات فهنا بالنصب أو تقول يا زيد زيد ب بضم الأول وفتح الثاني ثم ترخيم المنادة هذا نرجيه للدرس الدرس القادم ننظر في شرح المصنف رحمه الله لنمثل فقد خانتنا الامثله اليوم اعيد يعني باختصار قال والحاصل ان المنادى اذا كان مبنيا وكان تابعه نعتا او توكيدا او بيانا اي عطف بيان او نسقا اي عطف نسق مقرونا بال وكان مع ذلك يعني تابع المنادى مفردا وكان مع ذلك هنايا كان ها لا لا يقصد المنادى يقصد تابع المنادى واضح وبالتالي هنا يلتبس كما التبس في المثل واضح هنا الكلام عن تابع المنادى إذا كان المنادى مبنيا هذا فقط هذا ما يتعلق بالمنادى هنا ينتهي الكلام عن المنادى الان الكلام عن تابع المنادى وكان تابعه نعتا او تاكيدا او بيانا او نسقا بالالف واللام وكان مع ذلك أي تابع المنادى مفردا أو مضافا وفيه ال جاز فيه الرفع على لفظ المنادى والنصب على محله تقول يا زيد هذا منادى مبني واضح والظريف الآن نعت له فجاز في الظريف الوجهان الظريف بالرفع والظريف بالنصب تقول يا حرف نداء زيد منادى مبني على الظم والظريف نعت لزيد مرفوع ورفع الظم ونظر على اخيه وفي الثانية والضريفة نعت لزيد منصوب على محل زيد ونصبه الفتح الظاهره على آخرين وفي التوكيد تقول يا تميم أجمعون وأجمعين الآن تميم مناد مبني على الظم أجمعون تأكيد مرفوع ورفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم وأجمعين منصوب ونصبه الياء لأنه جمع مذكر سهل وفي عطف البيان تقول يا سعيد كرز سعيد منادم ابن على الضم كرز عطف بيان مرفوع ورفع الضم الظاهر على آخره كرزن عطف بيان منصوب ونصبه فتح الظاهر على آخره وفي النسق تقول يا زيد والضحاك والضحاك النسق اشترط فيه ماذا أن يكون مقرونا بال فتقول يا زيد منادب على الضم واو. الواو حرف عطف الضحاك معطوف على زيد مرفوع رفع الضم الظاهر على آخره والضحاك معطوف على محل زيد منصوب نصبه الفتح الظاهر على آخره قال الشاعر يا حكم الوارث عن عبد الملك يروى الوارث والوارثة ومحل الشاهد هو الوارث يا حكمو حكم هذا المنادم ابن على الظهر والوارث هذا نعت مرفوع ورفع الضمة أو منصوب ونصبه الفتحاء ومثل كذلك فما كعبو ابن مامه وابن اروى بأجود منك يا عمر الجواد يا عمر الجواد المحل هنا محل الشايد هنا في الجوادة يا عمر الجوادة الجواده عمر طبعا منادب ابن على الضم الجوادة هذا صفة لعمر وهو منصوب وهذه القصيدة كلها قافيتها كلها منصوبة وبالتالي ليس فيها عمر جاز في الجوادة ماذا الوجهان لكن هنا لا يوجد إلا النص طبعا نعم ليس للضروره نعم لكن هنا الاشكال عندنا في النصب في الرفع ظاهر لانه مضى في الوارث والجواد اذا فيه النصب وهنا قال على يا زيد والضحاك سيرا فعطف الضحاك على زيد هذا عطف النسق وزيد هو المناد مبني على الظم والضحاك يجوز فيه الوجهان وروي البيت ب الوجهان. فدلت الروايتان على جواز الوجهين في تابع المنادى المنسوق اذا كان عطف نسق وهو معرف بال وقال الله تعالى يا جبال اوبي معه والطير وفي قراءه اخرى شاذ والطير واضح فجبال منادى مبني وهو نكره مقصودا يا جبال والطير أي أوب معه كذلك والطير معطوف على الجبال الطير معطوف على الجبال عطف نسق والطير جاز فيها الوجهان على القراءتين في اللغة يحتج بهما <تصفيق> إذا كان هنا أنا أقول أشياء والطير طيب إلى هنا قال فإن كان التابع من هذه الأشياء مضافا وهذا هو قوله أو مضافا مقرونا بال فإن كان هذا التابع من هذه الأشياء أي من الأمور التي ذكرت من قبل مضافا وليس فيه الألف واللام آه الحكم الثاني نعم, آه نعم إذا كان مجردا من ال، قال تعين نصبه على المحل يعني لا يجوز فيه إلا اجراءه على المحل كقولك يا زيد طبعا ما مضى كلنا قد مثلنا له هنا لا الذي مثلنا كل لا يا زيد صاحب عمر زيد الان منادى مبني على الضم وصاحب هذا تابع للمنادى وهو مضاف ولكنه مجرد من من ال ويا زيد ابا عبد الله ويا تميم كلكم ويا زيد وأبا عبد الله وامنه قوله قل اللهم فاطر السماوات والارض واذا كذلك مثلنا له لا ادري اين اخذنا الامثله مثلنا للجميع اظن هل حسن ما. طيب وان كان التابع نعتا لاي تعين رفعه على اللفظ فتقول أي... كما قال تعالى يا ايها الناس ويا ايها النبي وإن كانت التابع بدلا مجردا أو نسقا مجردا بغير الألف واللا أعطي ما يستحقه لو كان منادا تقول في البدل يا سعيد كرز هذا الذي لم نمثل له نعم مثلناه في الأول ونسينا المثال يا سعيد كرز لا تقول كرز كرز كانك ناديت كرز لماذا لان هذا تابع المنادى مجرد من ال يا سعيد كرز بضم كرز بغير تنوين كما تقول يا, يا كرز كما تقول يا كرز هنا كان يوجد اشكان هنا نعم نعم في البديل يوجد اشكان هنا هو نعم هنا ها قال يا سعيد اين المثال نعم وان كانت تابع بدلا لحظاني نعم هنا انتبهوا فرق بين عطف البيان والبدل نعم المثال واحد المثال واحد مثال واحد فاذا كان عطف بيان جاز فيه الوجهان الاجراء على اللفظ والاجراء على المحل واذا قصد به البدل جاز فيه وجه واحد فقط وهو كأنه مندى الاجراء على النداء فتقول يا سعيد كرز ماضح قال بضم كرز بغير تنوين كما تقول يا كرز ويا سعيد أبا عبد الله بالنصب كما تقول يا أبا عبد الله وفي النسق يا زيد وعمر بالضم وليس عمرو ويا زيد وأبا عبد الله بالنصب وهكذا أيضا حكم البدل والنسق لو كان المنادى معربا ثم قال ولك في نحو زيد يا زيد زيد اليعملات أو اليعملات فتحهما أو ضم الأول قال إذا تكرر المنادى المفرد مضافا نحو يا زيد زيد اليعملات جاز لك في الأول وجهان أحدهما الضم وذلك على تقدير منادى تقديره منادا مفردا يعني كانه لا شيء بعده يا زيد ويكون الثاني حين يعني هذا التخريجه اما منادا سقط منه حرف النداء النداء واما عطف بيان لانه يجوز فيه النصب كما مضى واما مفعولا بتقدير اعني والثاني الفتح هذا الوجه الثاني لزيد الاولى وذلك على أن الأصل يا زيد اليعملات يا زيد اليعملات ثم اختلف فيه فقال سيبوي حذف اليعملات من الثاني دلت الأول عليه وأقحم زيد بين المضاف والمضاف إليه وهذا ضعف المصنف رحمه الله وقال المبرد حذف اليعملات من الأول دلت الثاني عليه وكل القولين فيه تخرج على وجه ضعيف على كل نكتب هذا القدر في الدرس القادم ندخل في مسائل ترخيم ترخيم المنادة حاولوا أن تحضروا الأمثلة تراجعوا ما مضى والله أعلى وأعلم